يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت متضع كل ذات حمل حملها مترين سسكرة مترين سسكرة وما هم بسكرة ولكن عذاب الله شديد.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ سَأَن يَعْتَفِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا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 من كان يظن ألا يشره الله في الدنيا والآخرة فليبدو بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يعيض؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدماء وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَابِ فَكُنُوا مِنَّا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُنْفُضُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 طير أوتة بيه الريح في مكان سحيق ذلك وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْمَلْ الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجَلٍ سَمِّسُمْ بَحِلُهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صبامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 وَإِن كَذَّبُوا كَمَا قَدَّذَبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ فَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فك أيم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معتلت وقصر مشيد.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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين فالذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أولئك أصحاب الجحيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ لَا يُدُخِلَنَّهُمْ دُخَالَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ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 قُلْ إِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادنوك فقل الله أعلم بما تعملون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 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَتُدَبِّرُونَ بِشَرٍّ مِن ذَلِكُمْ أَنَارٌ فَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ